ذلك أن للاكل والشرب آدابه آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية فان يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وعفل رجل بشماله عنده فقال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه عوقب والعياذ بالله أما الأداب القولية فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجب وأن الإنسان ياثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل يعني إذا لم يسمي عند الأكل أو الشرب فإن الشيطان ياكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله وإذا نسي أن يسمي بأول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل بسم الله أوله وآخره وإذا نسي أحد أن يسمي وأنت معه فقل تذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها حينما تقدم للأكل فأكل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا فيه دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل واحد كل واحد يسمي لا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع بل كل إنسان يسمي لنفسه هذه آداء الطورية التسمية عند الأكل أو الشرب وهي واجبة لا يحل لأحد أن يتعلم أما الأداب عند الانتهاء فأن يحمد الله يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره كما قال تعالى افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن منزلون لولا أن الله عز وجل نمى هذا السرع حتى كمر وتيسر حتى وصل إلى قين يديك لعدز عنه وكذلك الماء لولا أن الله يسر فأنزله من المزن وسلكه لنبعث الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا ولهذا قال لو نشاء قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون وقال في الماء لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا لك والشرب أنت أحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل ويكون هذا سببا لرضا الله عنك وقولها الاكله فالصراح المؤلط بأن الغدوه هو يعني وليست الردة ان كلما كانت ردة قلت الحمد لله وكل ما تمره قلت الحمد لله السنة إذا انتهيتا نهائيا مر وذكر أن الإمام احمد رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل ربه فقيل له في ذلك فقال اكل محمد خير من اكلي وسكوتي ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الانسان اذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كذا ولكن إن رأى مصلحة مثلا في الحمد يذكر غيره أو ما أشبه ذلك فأرجو أن لا يكون في هذا بأس كما فعله الإمام احمد رحمه الله واللهم ورسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجه الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه نقل المؤلف رحمه الله تعالى نبي موسى الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعم منه حيث قال على كل سلامه من الناس صدق كل يوم تطلع فيه الشمس والسلام هي المفاصل العظام وهذا يدل على ان لله عز وجل علينا صدقه كل يوم هذه الصدقه متنوعه اما ان تكون تسبيحا او تكبيرا او تهليلا او امرا بما أو او نهي عن منكر او ان تعين الملهوف المهم ان طرق الخراف كثيره ولكن النفس الاماره بالسوء تثبت الانسان عن الخير وإذا هم بشيء فتحت له بابا غيره ثم إذا هم به فتحت له بابا آخر حتى يضيع عليه الوقت ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئا ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه لقوله تعالى فاستبق الخيرات ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ولكنه لم يفعل فإنه يوشك أن يؤخره الله عز وجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فالمهم أنه ينبغي للإنسان العاقل الحاسم المؤمن أن ينتهز سبل الخير وان يحرظ قايه الحرص على أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى يكون ممن سارع الخيرات وجنى ثمرات هذه الأعمال الصالحة نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاقتصاد في الطاه قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت هذه بلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه مادا ومصاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء امالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق كثره طرق الخير بين في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة فقال باب الاقتصاد في الطاعة والاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله ان يكون دائرا بين الغلو والتفريط، قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها بل يجب عليك أن تقتصد فيها فلا تكلف نفسك ما لا تطيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه حضروا الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتذوّج النساء، وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أقوم ولا أنام خطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتذوّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه حتبرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغد عن سنته وكلف نفسه ما لا تفيد ثم استشهد المؤلف بقول الله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه هذه حرفان من حروف الهجاء احدهما طاء والثاني هاء وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم بل هي من الحروف الهجائيه التي ابتدع الله بها في بعض الصور الكريمه من كتابه العزيز وهي حروف ليس لها معنى لأن القرآن نزل نزل باللغة العربية واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى لا يكون لها معنى إلا اذا ركبت وكانت كلمة ولكن لها مغزا عظيم هذا المعنى هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم عجزوا أن ياتوا بشيء مثل القرآن لا بسورة ولا بعشر صور ولا بآية عجزوا ومع هذا فإن هذا القرآن الذي ليس ج... لم يأتي بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها فلأتى بالحروف التي يركبون منها كلامه ولهذا لا تفاد تجد سورة ابتدئة بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكرى القرآن في سورة البقرة الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه في آل عمران الف لام الله لا إله إلا وحي القيوم نزل عليك كتاب الحق في سلعراب الف لام مين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدك حرج من في سورة يونس الف لام رأى تلك الكتاب الحكيم وهكذا نجد بعد كل... بعد كل حروف هجائية يأتي ذكر القرآن إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يترقب منها كلام العرب ومع ذلك أعجز العرب هذا هو الصحيح في معنى أو في المراد من هذه الحروف الهجائية وقوله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن التشقى يعني ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينال الشقاء به ولكن لينال السعادة والخير والفلاح في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى في هذه السورة نفسها فإما يأتي أنكم مني هدى كمن اتبع هجايا فلا يضل ولا يشبه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أثثت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله أن لا لسني ويقنك وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهدي بهديه وتهتدي بهذه صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها ولما تخلفت عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنص, والنص والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن ثم ساق المؤلف آيات أخرى وهي قول الله تعالى يريد الله بكم الوثم ولا يريد بكم العسر يعني أن الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير وهذه الآية كما يعلم أكثركم نزلت في ايات الصيام آيات الصيام قد يظن الضان أنه, أنه الزم الناس به للمشق والتعب ولكن الله بين أنه يريد بنا اللسر ولا يريد بنا العسر ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوت يقضي من أيام أخرى من مرض لم يجب عليه الصوم يقضي من أيام أخرى هذا من التيسير يريد الله بكم النسر ولا يريد بكم العصر ولهذا كان هذا الدين الإسلام ولله دين السماحة واليسر والخير والسهولة اسال الله أن يزقني واياكم التمسك به والوفاه عليه وملاقعة ربنا عليه اللهم الله عليه وحمن نقل المؤلف رحمه الله تعالى عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت هذه قلالة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا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 كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء مالكم ويعاملكم معامنة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم في <تصفيق> القلب رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه قالت قلانة وذكرت من صلاتها يعني أنها تصلي كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه مه يعني أمر بالكفر فهي عند نحويين اسم فعل بمعنى أكفف وصح بمعنى اسكت فالمعنى أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تجينه ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ من العمل بما نطيق فقال عليكم من العمل بما تطيقون يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها فإن نسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت وذكرت عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ادومه أو ما داوم عليه صاحب يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك احسن لك لأنك تفعل العمل براحة وتتركه وانت ترغب فيه لا تتركه أن تمل منه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تمل يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عمله مهما دومتم من العمل فإن الله تعالى يسيبكم عليه وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل قال تعالى وما خلقنا الس... ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة قال وما مسنا من لغوب يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المده الوجيزه مع أيضاً مهم. ففي هذا الحديث فوائد منها أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله احدا أن يسأل منه لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها وربما تدخل امرأة بحسنية أو بعيد حسنية تسأل مثل عن البيت مش تسوي زوجه ولد وسوي أخوز ثم إذا ذكرت ما يفعل كانت هذا بسيط، كيف ما يعطيكم إلا كذا كيف ما يعطيكم إلا الثياب هذه إلا الطعام هذا وهم اغنيها الله وفاعل تارك حتى تفسد المرأة على زوجها فلذلك ينبغي يبحث إذا وجد عند أهله احدا أن يسأل عنهم من هؤلاء كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عندها وفيها ايضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت قال ذلك رغبه في الخير قال لاصومن النهار كل النهار واقومن الليل ما عشت ابدا نعم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال له انت الذي قلت ذلك قال نعم يا رسول الله قال إنك لا تطيق ذلك إنك لا تطيق ذلك ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثه ثلاثة أيام فقال إني أطيق أكثر من ذلك فأمره أن يصوم يوما و... ويفطر يومين فقال أطيق أكثر من ذلك فقال صوم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أفطر من ذلك قال لا أفطر من ذلك هذا صيام دعوت كبر عبد الله بن عامر وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويترك يوما فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسة عشر يوما سردا ويفطر خمسة عشر يوما سردا ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد لا غلو ولا تفريط حتى يتمكن من الاستمرار عليها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 وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأوصل الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكنني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفقنا عليه علم الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاتهم مع أصحابه فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة وإما ان يكون سرا لا يعرفه إلا من في بيته أو من كانوا من خدمه مثل عبد الله وانس بن مالك وغيرهما فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بلوث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم كيف كانت عبادته في السر يعني في بيته فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاط رضي الله عنهم على حب الخير ولكن النشاط ليس مقياسا المقياس ما جاء به الشرع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتم كذا وكذا قالوا نعم لأن أحدهم قال وصل الليل أبدا ولا ارقد والثاني قال أصوم النهار أبدا ولا أفتر والثالث قال أعتذل النساء فلا أتزوج أبدا فأقروا على أنفسهم لأنهم قالوا ذلك ولا شك أن هذا الذي قالوه لا شك أنه خلاف الشر لأن هذا فيه إشقاقا على النفس ويتعابا لها يبقى الإنسان لا يقض أبدا كل الدهر يصلي هذا لا شك أنه مشق على النفس ومطعب لها وأنه داع إلى الملل وبالتالي الى العبادة العباده لان الانسان يملل الشيء كره كذلك الذي قال أصوم مؤبده يبقى ليلا يبقى وشتاء صائما هذا لا شك انه والثالث قال أنا اعتقد النساء ولا اتزوج عبدا هذا ايضا يشق على الانسان سيما الشباب يشق عليه أن يدع النكاح وهو منهي عنه يعني التبتل وعدم النكاح منهي عنه لو قال عثمان بن مطعون لو آذن لنا, لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التبتل شديدا ولو آذن لنا لاختصينا فالمهم أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقة وهي خلاف السنة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم واستقرهم هل قالوا ذلك قالوا نعم قال عما أنا فأصوم وأفضل وأنام وأرطل وأتذود النساء فمن راهب عن سنة فليس مني يعني من راهب عن فريقه واتخذ عبادة أشد فإنه ليس مني ففي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يقتصد في العبادة بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره لأنه إن قصر فاته قيوم كثير وإن شدد فانه سوف يكل ويرجع ويعجز ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا يمشي بالراح ولهذا جاء في الحديث إن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى المبتن يعني يمشي ليلا ونهارا دائما هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أب يتعب ظهره وبالتالي يعجز ويحصر ويقعد ما يمشي فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لك ايها العبد أن تشق على نفسه يمشي رويدا رويدا وكما سبق في الحديث الذي قبل أن أحب العمل إلى الله أجومه وينقلب فعليك في الراحة لا تقصر ولا تزد خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجاني واياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون الهلاك ضد البقاء يعني انهم تلفوا وخسروا والمتنطعون هم المتشددون في امورهم الدينية والدنيوية ولهذا جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليك وانظر الى قصة بني اسرائيل حين قتلوا قتيلا فتدارؤوا فيه وتنازروا حتى كادت الفتنة ان تثور بينهم فقال لهم موسى عليه الصلاه والسلام ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره يعني وتاخذوا جزءا منها فتضربوا به القتيل ثم يخبركم من الذي قتله فقالوا له اتتخذنا هزوا يعني ان تقول لنا اذبحوا بقره واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم بمن قتله لو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أي بقرة كانت لحصل مقصود لكنهم تعنتوا تعنتوا فهلقوا قالوا ادعونا ربك لنا ماهي ثم قالوا ادعونا ربك لنا ما لونها ثم قالوا ادعونا ربك يبيلنا ماهي وما عملها وبعد أن شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون كذلك أيضا من التشديد في العبادة أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما جسره الله عليه فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو آله ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان يكون الله قد باح له الفطر وهو مريض يحتاج إلى الفطر الى الأكل والشرب ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائما فهذا أيضا نقول إنه ينطبق عليه الحديث حالك المتلطعون ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد، تجدهم إذا مرت بهم الآيات والأحاديث من صفات رب عز وجل جعلوا ينقبون عنها ويسألون أسئلة ما كلفوا بها ولا درج عليها سلف الأمة من الصحاب والتابعين وائمه الهدى من بعدهم فتجد واحد ينقب أن أشياء ليست من الأمور التي كلف بها عن وتشدقا فنحن نقول لهؤلاء إن كان يسعكم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم فأمسكوا وإن لم يسعكم فلا وسع الله عليكم وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق يعني مثلا بعض الناس يقول إن الله عز وجل له أصابع كما جاء في الحديث الصحيح ما من قلب من قلوب, من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله فيبحث هل لهذه الأصابع كم عددها وهل لها أنامل وكم أناملها وما أشبه ذلك كذلك مثل ينزل السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى للآخر يقول كيف ينزل؟ شون ينزل ثلث الليل والليل وثلث الليل يدر على الأرض كلها معنى هذا أنه نازل دائما وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يجرون عليه ولا يحمدون عليه بل هم إلى الاثم أقرب منهم إلى السلامة وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح هذه المسائل التي لن يكلف بها الإنسان وهي من مسائل الغيب ولم, يسألها عنه ولم يسأل عنها من هو خير منه وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته يجب عليه أن, يمسك عليه أن يمسك عنها وان يقول سمعنا وعطعنا وصدقنا وامنا أما أن يبحث أشياء دقيقه ما لها فائدة فإن هذا لا شك أنه من التلطط ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخالي الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية فتجري يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى يضيع فائدة النص وحتى يبقى النص كله مرجوجا لا, لا, لا يستفاد منه هذا غلط خذ بظاهر النصوص ودع عنك الاحتمالات العقلية لو أننا, لو أننا سلقنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وصند الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان لأولد عليها كل شيء والأمور العقليه هذه قد تكون وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه وليان بالله ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء تجدهم مثلا يتوضع ثلاثا أربعا خمسا سبعا أكثر وهو في عافيه من ذلك يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضا فإذا وجد الأرل تحته وإذا ليس فيها إلا نقط من الماء من قلة ما يستعمل من الماء بعض الناس تجد يشدد في الماء فيشدد الله عليه إذا, إذا سرسل مع هذا الوسواس ما ففاه اربع ولا خمس ولا ست ولا أكثر من ذلك يسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوله حتى يقول هل أحد عاقل يتصرف هذا التصرف في الاغتسال من الجناب أيضا تجدوه يتعب يتعب تعبا عظيما في الاغتسال في ادخال الماء في عذنيه في ادخال الماء في منخريه وهكذا فيتعب كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فكل من شدد على نفسه في أمر قد وصل الله له فيه فانه يدخل في هذا الحديث والله مرحب <تصفيق> عن أبي هليرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية الله سددوا وقاربوا وغدو وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا رحيم. ساق المؤلف رحمه الله في باب في العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر إن الدين يسر يعني الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدين به العباد ربهم يتعبدون له به يسر كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم أو المرض قال ما يريد الله ليجعل عليكم من الحرج وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج النصوص كلها تدل على أن هذا الدين يصل وهو كذلك فكر الإنسان في العبادات اليومية تجد أنها خمس صلوات ميسره موزعة في أوقات يتقدمها طهر طهر للبدن وطهر للقلب يتوضا الإنسان عند كل صلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا ثم يصلي فكر أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من اركان الإسلام تجد أنها سهلة اولا لا تجد إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها يعني لا تجد في كل مال في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد أما ما يستعمله الإنسان في بيته وفي مركوبه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة هذا ليس فيه صدقة جميع البيت وفرش البيت والخدم اللي في البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه فإنه ليس فيه زكاة هذا يسر ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا ربع العشر يعني واحدا من أربعين من أربعين هذا أيضا يسير ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال بل تجعل فيه البركة وتنميه وتذكيه وتطهره انظر إلى الصوم الصوم أيضا ليس كل السنه ولا نصف السنة ولا ربع السنة شهر واحد من اثنى عشر شهر ومع ذلك هو ميسر إذا, إذا مرضت فافطر إذا سافرت فافطر إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكينا. انظر إلى الحج أيضا ميسر ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيله ومن لم يستطع فإن كان غنيا بماله أناب من يحج عنه وإن كان غير غنيا بماله ولا بدنه سقط عنه الحج فالحاصل أن الدين يسر يسر في أصل التشريع ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة للتزريع قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جمع فالدين يسر ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ولن يشاد الدين احد الا غلبه يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم ومل وكل وتعب ثم استحصر فترك هذا معنى قوله لن يشاد الدين احد الا غلبه يعني انك إذا شددت الدين وطلبت الشده فسوف يغلبك الدين وسوف تهلك كما قال في السابق هلك المتنطعون ثم قال عليه الصلاه والسلام سددوا وقاربوا وابشروا هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سدد يعني افعل الشيء على وجه السداد والعصابه فان لم يتيسر فقارب ولهذا قال وقاربوا و هنا بما أو يعني سددوا إن أمكن وان لم يمكن فالمقاربة وأبشروا يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم أو قاربتم فابشر بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله عز وجل وهذا يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يبشر ما يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاعوا بالبشارة والبشاشة وغير ذلك لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام أصحابه بأن الله تعالى يقول يا آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار أو قال بعث إلى النار قال يا ربي ما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون تسعمائة وتسعة وتسعون من بني آدم كلهم أهل النار وواحد في الجنة حرم ذلك على الصحابة وقال يا رسول الله أين ذلك الواحد فقال أبشر فانكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يأجود ومأجود ثم قال إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنه ثلث أهل الجنه شطر أهل الجنه حتى كبر الصحابة فرحا بذلك فقال ابشر وهكذا لا ينبغي الإنسان أن يستعمل البشرى لإخوانك ما استطاع ولكن أحياناً يكون الإذار خيراً لأخيه المسد قد يكون أقول مسلم في جانب التفريط في واجب أو انتهاك لمحرم فيرى أن من المصلحة أن ينذره ويخوته فالنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة ولكن يغلب جانب البشرى لو جاءه هواج المثل وقال إن إنه أسرف على نفسه وفعل معاصر كبير وهل له من توبة ينبغي أن يقول نعم أبشر أبشر إذا تبت تاب الله عليك فيدخل عليه السرور ويدخل عليه الأمل حتى لا يأس من رحمة الله عز وجل الحاصل أن الرسول عليه الصلاة قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ يعني ما استعينوا في أطراف النار أوله وآخر وشيء من الليل والقصد القصد تبلغ هذا يحتمل أن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي فإن إنسان المسافر حسا ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل لأن ذلك هو الوقت المريح للراحل وللمسافر ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخرة محل التسبيح كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وكذلك الليل محل للقيام على كل حال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا ان لا نجعل اوقاتنا كلها دعبا في العباده لان ذلك يؤدي الى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهايه الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عباده دخل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت علقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن نسب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني المسجد النبوي فإذا حبل مربوط بين ساريتين أي بين عمودين فقال ما هذا قال هذا قالوا هذا حبل لذين تربطه فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به. من أجل أن تنشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه بأن اخطوها وازيلوه ثم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليرقد ففي هذا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتعمق وان يتنطع في العباده وان يكلف نفسه ما لا تطيق بل يصلي ما دام نشيط فاذا تعب فليربط ولينم لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وربما كره العبادة وسائم ومل وربما ذهب ليجعو لنفسه فإذا به يجر عليها مثلا إذا سجد واصابه النعاس ربما, ربما يريد أن يقول رب اغفر لي فيقول رب لا تغفره لأنه, لأنه نائم، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل، وأمرنا أن نصلي أن نصلي الإنسان نشاطا، فإذا في فليرتق، وهذا وهذا، وإن وردت الصلاة، فإنه يشمل جميع الأهماء، ألا تكلف نفسك ما لا تطيق بل عامل نفسك بالرفق واللين. ولا تتعجل لا تتعجل الأمور الأمور ربما تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل لا تقول انا أريد أن اتعب نفسي انتظر وأعطي نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة تجد مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان يتعب يتعب نفسه ومع ذلك ما لا يلحظ شيئا لان الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد وان ظن انه يستفيد فانه لا لا شيء لا يستفيد بشيء بل لهذا ينبغي أن ان الانسان اذا اصابه النعاس وهو يراجع كتبا سواء كتباً من كتب مدرسيه منهجيه او غير ذلك ينبغي له ان يغلق الكتاب وان ينام ويستريح وهذا يعم جميع الأوقات حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج كلما اتاك النوم فنم كلما صرت نشيطا فاعمل فإذا فرات فانصب وإلى ربك فرغ كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له واما الامور التطوعيه فالامر فيها واسع لا تتعب نفسك في شيء نسال الله ان يعينه واياكم على ذكره وشكره وحسن عباده استغفر الله لذنبه فيذهب ويسب نفسه بدل ما يقول اللهم اغفر لي ذنبي او ما اذنبت يذهب ويسب نفسه بهذا الذنب الذي اراد ان يستغفر الله منه وكذلك ربما يريد ان يسال الله الجنه فيساله النار وربما يريد ان يسال الله الهدايه فيسال ربه الضلاله وهكذا لهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرقد لا ومن حكم ذلك ان الانسان لنفسه عليه حقا فاذا اجبر نفسه على فعل العباده مع شبقه، فإنه يكون قد ظلمك، فأنت يا اخي لا تفرط وتقصد ولا تفرط فتزيد. أما حديث جابر أن سمره رضي الله عنهما فقد قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه يريد الجمعة، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. القص يعنيه المتوسط. الذي ليس به تخفيف المخل ولا تثقيل الممل وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أي علامة على فقه ودليل عليه فالمهم أنه يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان لا ينبغي له أن يحمل نفسه ويشق, علي ويشق عليها في العبادة وانما ياخذ ما يطي والله اللهم تقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابي الدرداء فرى ام الدرداء متبدله فقال ما شانك قالت ابوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلى يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا تعطف الذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله انابيت حيفه وهب بن عبد الله السواي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آقى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا آقى بينهما أي عقد بينهما عقد أخوة وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار الذين تبووا الدار والإيمان من قبله فكان المهاجرون في هذا العقد عقد الأخوة كانوا لهم بمنزلة الاخوه حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد حتى أنزل الله عز وجل وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجاء ذات يوم سلمان دخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه فوجد امراته أم الدرداء متبذلة يعني أنها ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج فالعين عليها ثياب ليست جميلة فسألها ما شأنك فقالت إن أخاك أبا الدرداء إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا يعني أنه معرض عن الدنيا عن الأهل وعن الأكل وعن كل شيء ثم إنه صنع له طعاما أي ابو الدرداء صنع لسلمان طعام فقدمه إليه وقال كل فاني صائم، فقال له كل يعني أفطر ولا تصم لأنه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائما وأنه معرض عن الدنيا وعن الأكل, عن الأكل وغيره فأكل ثم نام فقام ليصلي فقال له سلمان نم ثم قام ليصلي فقال نم ولما كان في اخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصلى يا جميعا وقول صلى يا جميعا ظاهره أنهما صلى يا جماعه ويحتمل أنهما صلى جميعا في الزمن وكل يصلي وحده وهذه المساله تعني الصلاه جماعه في صلاه الليل جائزة لكن لا تفعل دائما وإنما تفعل احيانا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومع حذيفة بن يمان ومع عبد الله بن سعود ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل احيانا لا دائما ثم قال سلمان إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه ففي هذا دليل على جواز على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقه والعنى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 لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حمضلة قلت نافق حمضلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأيين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لا مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتنا فقحا ضلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا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 <تصفيق> يا رحيم قال المعلم رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاقيني أبو بكر رضي الله عنه فقلت نافق حنظلة يعني نفسه ومعنى نافق يعني صار من المنافقين قال ذلك ظن منه رضي الله عنه أن ما فعله نفاق فقال أبو بكر وماذا؟ فقال رضي الله عنه كنا اذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا بالنار وبالجنة حتى كأننا رأي عين أو رأي عين يعني كأنما نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين حيث يخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد بل قد يكون أعظم لأنه خبر من اصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه واعلن الخلق بالله ولكنهم ولا فإذا خرجنا من عنده آفسنا الأهل والأولاد والضيعات يعني لهونا معه ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر عن نفسه إنه يصيبه كلامك يعني إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن النار والجنة حتى كانها رأي عين وخرج من عنده وعافسوا الأهل والعولاد والضيعات نسوا كثيرا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إليه قال حنظر نافق حنظله يا رسول الله قال وماذا <تصفيق> فاخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحددهم عن الجنة والنار أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين ولكن إذا خرجوا آفسوا الأهل والأولاد والضيئات وتلهوا بهم نسوا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقه بشدة اليقين تصافحكم اكراما لكم وتثبيتا لكم لأنه كلما زاد يقين العبد فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ولكن يا حنظله ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يعني ساعة للرب عز وجل وساعة مع لهل والأولاد وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان نفسه راحتها ويعطي أدو الحقوق حقوقهم وهذا من عدل الشريعة وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل وكذلك للناس حق، فتعطى حقها وللأهل حق فيعطون حق, حق حقوقهم وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة ويتعبد لله عز وجل براحة لأن الإنسان إذا أفضل على نفسه وشدد عليها ملء وتعب وأضاء حقوقا كثيره وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيضا في العلوم إذا طلب الإنسان العلم ورأى نفسه من نفسه مللا في مراجعة كتاب ما فلينتقل إلى كتاب آخر أو رأى نفسه مالا من دراسة فن معين ينتقل إلى دراسة فن آخر وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا أما إذا أكره نفسه على الشيء فهذا ربما يحصل عليه الملل والتعب ويسأم وينصرف. إلا ما شاء الله فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب ثم يأخذ عليه ويكون هذا دابا له ويكون ديدنا له حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره والله يجوتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرايل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يصدل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستغل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين ذكر المؤلك رحمه الله حباب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسال, فسأل عن فأخبر عن قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد يتكلم وليتكلم وليتم صومه هذا النذر تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل وأشياء غير محبوبة أما المحبوبة إلى الله فهو الصوم لأن الصوم عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل ليس محبوبا الى الله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر وليعلم أن النذر اصله مكفوح بل قال بعض العلماء إنه محرم وأنه لا يجوز لإنسان أن ينذر لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام قسم حكمه حكم اليمين وقسم آخر نذر معصية وقسم ثالث نذر طاعه أما الذي حكمه حكم اليمين فهو, فهو الذي قصد الإنسان به تاكيد الشيء نفيا أو اثباتا أو تصديقا أو تكذيبا يعني قصد به التاكيد مثاله إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق فقال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة لا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس هذا حكم حكم اليمين لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال وكذلك أيضا إذا قصد الحس يعني مثل أن يقول ان لم أفعل كذا فلله علي ند أن أصوم سنه فهذا ايضا قصد الحس وأن يفعل ما, ما ذكر حكمه حكم اليمين أيضا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل جمر إما نوى وهذا نوى اليمين ما نوى أما القسم الثاني فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر والعياذ بالله فهذا نذر محرم فلا يحل له ان يشرب الخمر ولكن عليه كفار يمين على القول الراجح وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد ولكن الصحيح أنه نذر منعقد لكن لا يجوز الوفاء به ومثل ذلك أن تقول المرأة لله علي نذر أن تصوم أيام حيضها فهذا حرام ولا أجوز أن تصوم أيام الحيض وعليها كفاره اليمين أما القسم الثالث فهو نذر الطاعه أن ينذر الإنسان نذر طاعة مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيازمه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة وجب أن يوفي بالطاعة وغير الطاعة لا يوفي ويكفر كفاره جميل مثل قصة هذا الرجل نذر أن يقوم في الشمس والا يستظل والا يتكلم وأن يصوم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم لانه طاعه ولكنه قال في القيام وعدم الاستغلال وعدم الكلام قال مروه فليستظل ولا يقعد ولا يتكلم وكثير من الناس اليوم اذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر كثير من الناس مثلا إذا مرض له إنسان قال لله عليه نذر إن شف الله مريض لا كذا وكذا هذا منهي عنه منهي عنه إما نهتراها أو نهي تحريم اسأل الله العافى لمريضه بدون نذر لكن لو فرضنا أنه نذر إن شف الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله وجب عليه أن يوفي بالنذر الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المحافظة على الاعمال قال الله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتباوه رأسة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتداموها ما كتبناها عليهم من ابتغى رضوان الله فما رأوها حق وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقالتانا وابد ربك حتى يأتيك اليقين السلام عليكم الله رحمه الله تعالى باب المحافظة على الأعمال يعني الأعمال الصالحة لما ذكر رحمه الله قابل اقتصاده الطاعة وان الانسان لا ينبغي ان يشق على نفسه في العباده وانما يكون متمشيا على هدى النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعه وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون شيطا مقبلا على الخير فيجتهد ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاس ويتهاون وهذا يجري كثيرا للشباب لأن الشاب يكون عندهم اندفاع قوي أو تأخم شديد إذ أن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة ثم يعجب أو يتكاسل حياة ولهذا ينبغي الإنسان كما قال كما صنع المؤلف رحمه الله، ان يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف جرف، ويكون محافظا عليه، لأن المحافظ على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدم وهو أيقى، فإذا حافظ الإنسان على عبادته. واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رابته في وعلى بالخير ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه انكاثا حتى لا لم يبق منه شيء كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها وكذلك وذكاء رحمه الله عن بني اسرائيل فقال عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه طافه ورحمه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق دعايته ما عليه ولا رعوها ولكنهم أهملوها وقال تعالى ولا تقولوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني طال عليهم الأمد الزمن بالاعمال فقست قلوبهم وترقوا العمل وعياذ بالله فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وأن لا يتكاسر وأن لا يدعه حتى يستمر على ما هو عليه وإذا كان هذا العبادة فهو أيضا في أمور العادة ينبغي أن لا يكون الإنسان كل ساعة له وجهة كل ساعة له فكر يليستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ إن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته وعلى, وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه بعض الناس لا يهتم بأمور العادي، فتجد كل يوم له فكرة، كل يوم له نظر هذا يفوت عليه الوقت، ولا تستقر له نفس ولا تستقر نفسه على شيء، ولهذا يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء أي شيء نقول فلزمه. لا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا يضيع عليك الوقت ولا تبين شيئا نسأل الله أن يثبتنا نواياكم الحق ويجعلنا من دعاه الحق وانصاره نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة الشمس. ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني فكأن ما صلىه في ليله. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها والحزب معناه هو الجزء من الشيء ومنه أحزاب القرآن ومنه أيضا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم فإذا كان الانسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلىه في ليلته ولكن إذا كان يوتر في الليل، فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أن يزيده رفعا فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث رفعات فليقضي أربعا وإذا كان من عادة أن يوتر بخمس فليقضي ستا وإذا كان من عادة أن يوتر بسبع فليقضي ثمانيا وهكذا ودليل ذلك حديث عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار تنتي عشر وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه شيء من التق... يعني فيه أحاديث تدل على تقييده وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة الشمس, الشمس حتى ترتفع قيد رمح فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المعلم بخصوص الحديث الذي ذكرناه وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك ويأخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومه على فعل الخير وأن لا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسه سقط مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد اذا دخل المسجد الإنسان ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقريه لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب فإذا تاخرت عنه سقطت سنيتها وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاه المفروضة مثلا وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب لو نسه الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر صيام البيض فانه يقضيها بعد ذلك وان كان صيام ثلاثه ايام من الشهر واسعه تجوز في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره لكن الافضل في ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال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 صلى من النهار ثنتي عشرة ركاه رواه مسلم رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترف قيام الليل ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعه فأوصل فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن لا يكون مثل فلان ويحتمل هذا الإبهام لا تكون مثل فلان يحتمل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن لا يذكر اسم الرجل ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لأن لا يطلع عليه الرواة ويحتمل أنه من الراوي بعد عبد الله بن عمرو وأيا كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا هي القضية نفسها دون ذكر الأشخاص ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا ذكر الأشخاص وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك وترك ذكر الشخص فيه فائدة عظيمة الفائدة الأولى أستطر على هذا الشخص والفائدة الثانية أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر لأن القلوب يد الله فمثلا أفرض أنني رأيت رجلا على فسم فإذا ذكرت اسمه فقلت شخص لا تكن مثل كلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما شبه ذلك فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور اولى وأحسن لما فيه من السفر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فترة قيام الليل التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعو. فإن هذا قد يمدو عن الرغبة عن الخير وكراهة الله وهذا خطر عظيم وإن كان الإنسان قد يترك شيء لعذر فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاءه قضاء وإن كان مما لا يمكن مما لا يمكن قضاءه فإن الله تعالى يحق عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشر تركها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر تركها فإذا غضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه فإنه يقضي هذه الصلاة لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعا وبناء على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتر فليصلي في النهار أربع وإذا كان يوتر بخمس فليصلي ستا وإذا كان يوتر بسبع فليصلي ثمانية وإذا كان يوتر بتسع فليصلي عشرا وإذا كان يوتر باحت فليصلي اثنتي عشرة فلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفي هذا دليل على فائدة مهمة وهي أن العبادة الموقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى أما العبادة المربوطه بسبب فإنه إذا زال سببها لا تقضى ومن ذلك سنة الوضوء مثلا إذا توضع الإنسان فإن من السنة أن يصلي رفعتين فإذا نسي ولم يذكر الا بعد مدة طويله سقطت عنه، وكذلك إلى دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مده طويلة، فإن تحيه المسجد تسقط عنه، لأنها لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب، فإن فصل بينهما سقط، واللهم وفقه. قال رحم الله تعالى. باب في الامر بالمحافظه على السنه وادابها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما انطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإعفر لكم ذنوبكم